مر معنا كلمة المربد يسأل عنها ما معنا المربد؟ مرة الإشارة إلى معناها المربد آه موضع آه فسر في, في الحديث نفسه قال حتى إذا وصلنا إلى حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكدان فقالوا ما هذه الكذان؟ قالوا هذه البصرة هذه البصره ف المربد موضع موضع في البصرة قبل أن تبنى وتكون مدينة وقيل هو المكان الذي تبرك فيها الإبل وقيل غير ذلك فوصلوا إلى موضع يقال له المربد وهو في البصرة نعم يقول السائل أحسن الله إليكم ما حكم أداء العمرة في الموسم الذي يسمونه المولد وكذلك في عاشوراء مع عدم الاعتقاد بأفضلية هذه الأوقات متى تهيّل للإنسان الاعتمار في أي وقت من السنة يعتمر, يعتمر ولا حرج عليه في ذلك ما لم يربط اعتماره ببدعة من البدعة التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان نعم يقول عندنا رجل صوفي يقول للناس إن الذبح عند الأضرحة والقبور لا شيء فيه لأنه لأن نية الناس ليست شرك بل القصد النزهة والترفيه وذلك للأضرحة والمقابر الموجودة في خارج البلد في القراء ما العلم بأن هذا الرجل يسمع له هذا هذا القول من من هذا القائل جمع بين أخطى وتناقضات في الوقت نفسه وسبب ذلك الجرأة في باب التوحيد والإيمان بالقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم ولهذا لاحظ الفرق بين مثل هذا الشخص في تقريره للأحكام وبين تقرير أهل العلم الراسخين أهل العلم الراسخين في مثل هذا الباب يقول يجوز لأن الله تعالى يقول كذا وكذا أو يقول لا, لا يجوز لأن الله تعالى يقول كذا وكذا أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا ومثل هؤلاء لما يقررون الباطل ليس لهم في كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم حجة ولا تمسك فيلجؤون إلى مثل هذه التخرصات والظنون التي يبنون عليها الأحكام ومن التناقض والمخالفة في تقرير هذا القائل أن القبور ليست موضع للنزهه والترفيه ليست موضع للنزهه والترفيه حتى يقول أن الناس يذبحونها في تعيد كلمته يقول إن الذبح عند الأضرحة والقبور لا شيء فيه لأن نية الناس ليست شرك بل القصد النزهه والترفيه بل القصد والترفيه من الذي قال أن القبور موضع للنزهة والترفيه. من الذي قال أن القبور موضع للنزهة والترفيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: كنت نعيتكم عن زيارة القبور. ألا فزروها فإنها للنزهة والترفيه. قال: ألا فزروها فإنها تذكركم الآخرة. القبور تذكر الآخرة ليست موضع للنزهة والترفيه. وليست موضع لذبح اللحوم. الن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العقيرة. ليست موضع لذبح اللحوم والأكل والترفيه كما يظنه هذا الظن فهذا كله من الخطأ المبني على الجهل بدين الله سبحانه وتعالى والذبح عند القبور الذبح عند القبور لا يخلو من حالتين إما أن يكون ذبح متقربا بذبيحته للمقبورين فهذا من الشرك بالله الناقض للدين وقد قال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال جل وعلا فصل لربك وانحر وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعن الله من ذبح لغير الله وجاء في الحديث الذي يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب قالوا كيف ذاك يا رسول الله قال مر رجلان بقوم عندهم صنم لا يجوز أحد حتى يقول له قرب فقالوا لأحد ما قرب قال لا أجد شيئا اقربه قالوا قرب ولو ذبابا فاصطاد ذبابا من الهواء وقطع رأسه مقربا للذباب لذلك الصنم فمات فدخل النار قالوا للآخر قرب قال لم أكن لأقرب لأحد غير الله فقطع عنقه فدخل الجنة فقطع عنقه فدخل الجنة فالذبح لغير الله تبارك وتعالى شرك ناقل من ملة الإسلام وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله وإذا كان الذي يذبح في عند القبر لا يريد أن يتقرب به إلى القبر وإنما يعتقد أن الذبيحة هناك أفضل أو أنفع أو نحو ذلك من الاعتقادات فهذه من البدع العظيمة المنكره التي تسوق صاحبها إلى الشرك بالله فهو ذريعة من ذرائع الشرك الموصلة إليه ولهذا لا يجوز أن تذبح الدبائح عند القبور لا للتقرب للمقبرين فهذا من الشرك ولا بغير قصد التقرب من المقبرين لأن هذا من الأعمال التي لا أصل لها ولا أساس لها في دين الله بل جاءت الدلائل والشواهد على تحريم ذلك عنه صلوات الله وسلامه عليه بسم عليكم هذا يطلب تعريف للشرك الأصغر يقول لي أن وجدنا تعريفين بعضهم مطلق وبعضهم مقيد فما هو التعريف الصحيح للشرك الأصغر الشرك الأصغر يختلف عن الشرك الأكبر في حده وفي حكمه الشرك الأصغر يختلف عن الشرك الأكبر في الحد وفي الحكم فحد كل منهما مختلف وحكم أيضا كل منهما مختلف فأما الشرك الأكبر الناقل من الملة فهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله أو حقوقه سبحانه وتعالى تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله عز وجل أو, أو حقوقه خصائص الله كالربوبيه وكالأسماء والصفات فمن سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله فهذا مشرك شركا أكبر وكذلك من سوى غير الله بالله في شيء من حقوق الله من حقوق الله على عباده الدعاء الذبح التوكل الرجاء إلى غير ذلك من العبادات العبادات كلها حق لله على عباده كما جاء في حديث معاذ بن جبل قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله اعلم قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فالعباده بانواعها حق لله سبحانه وتعالى على عباده فمن سوى غير الله في حقه الذي هو العبادة بأنواعها فقد أشرك شركا أكبر ناقل من المله فالذي يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يتوكل على غير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله أو يصرف غير ذلك من أنواع العبادة لغير الله يكون بذلك ارتكب الشرك الأكبر الناقل من الملة الذي قال الله عن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا حد الشرك الأكبر أما حد الشرك الاصغر فعرفه أهل العلم بأنه ما جاء في النصوص تسميته شركا لكنه لم يصل إلى حد الأكبر ما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يصل لم يبلغ إلى حد الشرك الأكبر ومن ذلك شرك الألفاظ شرك الألفاظ يعني لما يأتي على لسان الإنسان اللفظ واللفظ فيه, فيه معنى شركي ليس مقصودا عند القائل مثل قول الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل قل ما شاء الله وحده بل بل قل ما شاء الله وحده هذا من الشرك الاصغر ولو اعتقد معتقد أن مشيئة للنبي صلى الله عليه وسلم مساوية لمشيئة الله فهذا شرك أكبر ولو لم يقل ما شاء الله وشئت ولو لم يقل ما شاء الله وشئت لكن العبارة هذه من الشرك الأصغر وكذلك الحلف بغير الله وكذلك قول القائل لولا البط لا أتانا اللصوص أو لولا قائد السفينة لغرقنا أو نحو ذلك فهذه كلها الفاض الشركية هي من الشرك الأصغر لا تنقل من الملة بل هي ذريعه للشرك الأكبر ومن حيث الحكم يختلفان الشرك الأكبر ينقل صاحبه من الملة ويكون به كافرا خارجا من الإسلام والشركة الأصغر لا يكون صاحبه به كافرا خارجا من الملة لكنه يكون به مرتكبا عظيما من العظائم وكبيرا من الكبار حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه لان أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا لان نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا لأن الحلف بالله كاذباً اجتمع فيه أمران حسنة التوحيد وسيئة ماذا الكذب بينما الحلف بغير الله صادقا اجتمع فيه أمران سيئة الشرك والعياذ بالله وحسنه الصدق فإذا وازنت بين الأمرين فإن كون الإنسان على التوحيد خير له من أن يكون على الشرك مع وجود المعصية نعم يقول السائل انسان نائم في رمضان فلما استيقظ وجد نفسه جلوبا فماذا يترتب عليه صيامه صحيح لا يضره أن يكون احتلما وهو نائم ويغتسل وليس عليه يعني الجنابه لا تضر لا تضر صيامه صيامه صحيح نعم يقول ما حكم التصوير الجنابة التي حصلت عن الاحتلام لا تضر صيامه نعم ما حكم التصوير للذكرى التصوير للذكرى لا يجوز وإنما التصوير يكون للضرورة إذا كان هناك ضرورة للتصوير يفعل ذلك مثل الجواز ومثل رخصة القيادة وغير ذلك مما يضطر إليها الإنسان فهذا لا حرج على الإنسان فيه وما سوى ذلك يبقى على أصل المنع للنصوص الكثيرة في الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نعم يقول ما حكم زيارة المرأة لقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم صح في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعن الله زوارات القبور والمراد بزوارات أي زائرات القبور، فهذا الحديث يدل على أن المرأة من عن زيارة القبور نعم. كيف يحب العبد ربه؟ هناك أمور معينة على تقوية المحبة محبة العبد لربه سبحانه وتعالى وتحقيقها في القلب. هناك أمور معينة أوصلها ابن القيم في جمع النافع وتقرير متين في كتاب مدارج السالكين إلى عشرة أمور إلى عشرة أمور عقد لها فصلا خاصا في مدارج السالكين عشرة أمور معينة على المحبة ومن هذه الأمور التي ذكرها رحمه الله تعالى مطالعة أسماء الله وصفاته والتأمل في معانيها وفهمها فهما صحيحا في غو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والمأثور عن السلف الصالح رحمهم الله ومن الأمور المعينة على المحبة مجالسة المحبين وأهل الخير والفضل والديانة ومن الأمور المعينة على محبة الله قراءة كتابه ومداومة النظر في القرآن الكريم بتدبر وتأمل والتأمل لكلام الله سبحانه وتعالى من الأمور المعينة المحبة فيما ذكره مراعاه الأوقات الفاضلة بجمع القلب بالإقبال على الله سبحانه وتعالى وخاصة كما ذكر ابن القيم رحمه الله مراعاه الثلث الأخير من الليل ومن الأمور المعينة على تقوية المحبة الاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى فذكر رحمه الله تعالى عشرة أمور تعين العبد على المحبة أوصي وأنصح بمطالعتها في كتاب مدارج السالكين عندما تكلم عن منزلة المحبة رحمه الله تعالى صلى الله عليك يقول بعض المعتمرين يأخذ ترابا من البقيع بنية لمرأة لا تنجب لكي تنجب عند وضع الترابي تحت هذا من العقائد الباطلة التي يبتل بها بعض العوام والجهال ومن التعلق بالقبور والمقبورين, التعلق بالقبور والمقبورين وهو هو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه فمثل هذا الذي يتعلق هو وزوجته في الانجاب بتراب يأخذه من قبور البقيع فيضعها تحت فراش زوجته لتنجب يوكل إلى هذا التراب ومن وكل إلى مثل هذا التراب وكل إلى ضعف ووهن ولا يزيده ذلك إلا ضعفا انزعها قال عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فمثل هذه الأمور الباطلة المنكرة والتعلقات الشركية التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان هذه لا تزيد الإنسان إلا ضررا ووهنا وضعفا ولا تفيده شيئا نعم يقول هل معيه الله تعالى حقيقية معية الله عز وجل معيتان جاءت في جاء ذكر كل منهما في القرآن الكريم والمعيه الأولى وهي المعية العامة جاء ذكرها في مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة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 كما يدل على ذلك السياق لأن الله عز وجل بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم فالمراد بالمعية العامه معية العلم والاطلاع وهذه حقيقتها هذه حقيقتها المعلومة من سياق الآيات التي وردت فيها هذه المعية فالآية التي في سورة, في سورة الحديد بدأت بالعلم وختمت به وكذلك الآية التي في سورة المجادلة بدات بالعلم وختمت به ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم فبدأ الآية بالعلم وختمها به ولهذا أجمع السلف كلهم على أن المراد بالمعيه هنا العلم علم الله عز وجل واطلاعه فهو فوق عرشه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وهو مع خلقه بعلمه وهو مع خلقه بعلمه مثل ما, قال الله مثل ما قال الإمام مالك أخذ من هذه النصوص قال الله عز وجل فوق العرش وهو بعلمه في كل مكان الله فوق العرش وهو بعلمه في كل مكان هذه المعية العامة والمعية الخاصة جاءت في مثل قوله إنني معكما أسمع وأرى وفي مثل قوله لا تحزن إن الله معنا وفي مثل قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هذه معية خاصة لأنبيائه وأوليائه وأصفيائه وهي معية بالحفظ والتأييد والنصر والعون نعم يقول في القصة المشهورة لما جاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله وعمر بنصف ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ماذا تركت لأهلك فقال تركت لهم الله ورسوله يقول هذه الواو ما حكمها قوله رضي الله عنه تركت لهم الله ورسوله ليس هذا من قبيل التسوية ليس هذا من قبيل التسوية وإنما أن أهل بيته رضي الله عنهم تركهم لله سبحانه وتعالى تركهم لله حافظا ومعينا وموثقا ومسددا ورازقا ومنعما ومتفضلا وتركهم لرسوله صلى الله عليه وسلم لأنهم كان في كنف الرسول عليه الصلاه والسلام في نعم في كنف الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا معنى المعنى المراد فليس المراد هنا التسويه وانما هم تركهم لله يحفظهم ويرزقهم ويعينهم وتركهم للرسول صلى الله عليه وسلم لانه صلى الله عليه وسلم ما ياتيهم من قوت ورزق و غير ذلك يقسمه بين أصحابه ويعطيهم من رزق الله الذي أعطاه نعم. يقول ما حكم إهداء ختم القرآن للميت هل تحسب له؟ الصحيح أن الإهداء للميت يقتصر فيه على ما دل عليه الدليل على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة والأصل في قول في ذلك قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فيقتصر فيه. في هذا الباب على ما دل عليه الدليل ولم يأتي دليل خاص يدل على مشروعية ختم القرآن وإهداء ثوابه للميت والله أعلم يقول ما حكم دفن الميت في الدار بدلا عن المقبرة لا يجوز الميت يدفن في القبر في المقابر يدفن الموت في المقابر لا يدفنون في البيوت وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تتركوا بيوتكم من قراءة القرآن وذكر الله فتصبح مثل القبور فتصبح مثل القبور فالبيوت ليست مقابر ليست مكانا للدفن وأما دفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة فهذا من خصوصياته لأنه لما مات أشكل على الصحابة رضي الله عنهم أين يدفن صلوات الله والسلام عليه فروى لهم أبو بكر أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء يدفنون حيث ماتوا وهذا سيأتي في الترجمة القادمة عند المصنف رحمه الله تعالى يقول هل يجوز أن نقوم بعمرة عن إنسان لم يصلي أبدا مع العلم بأن هذا الإنسان قبل أن يموت كانت له نية أن يصلي من كان تاركا للصلاة ليس بمسلم ومن كان ليس بمسلم لا يجوز أن يعتمر عنه ولا أن يحج عنه ولا أن يدعى له بالرحمة والمغفرة إذا كان مات تاركاً للصلاة يكون مات على غير الإسلام والعياذ بالله نعم. أكثر الأسئلة جاءت في مسألة العمرة هل يجوز الاعتمار عن الميت أو العاجز الاعتمار عن الميت يجوز إذا كان من أراد أن يعتمر عنه قد اعتمر عن نفسه إذا كان قد اعتمر عن نفسه فله أن يعتمر عن ميته سواء كان من قرابته أو لم يكن من قرابته وهذا من الأمور التي تفيد الميت هذا من الأمور التي تفيد الميت وهي مستثنات من قوله وان ليس للإنسان إلا ما سعى لورود أدلة خاصة تدل على ذلك والعاجز العاجز إن كان المراد بالعجز بدنيا فتعتمر عنه إذا كان المراد بالعجز العجز البدني فتعتمر عنه يعني إذا كان كبيرا هارما لا يستطيع أن يركب فلك أن تعتمر عنه أما إذا كان نشيط بدنيا وعاجز ماليا فلا يجوز أن تعتمر عنه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين